ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها للنهار جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه, وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتقروه وتسبحه وأصيلا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 وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا راد بكم ضر وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وَظَلَمْتُمْ ظَلَمَ السَّوءُ وَكُمْتُمْ قَوْمًا بُرَاءٌ وَمَن لَمْ يُومِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم للي شديد ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونه أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما ليس على لعما حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها للنار ومن يتولى نعذبه عَذَابًا ليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأم ونرزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة اسم الله لَكُمْ الرحيم ومن تاخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ حَاطَ اللَّهُ بِهَا قَدْ حَاطَ الله بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا لَدَبَارَ لَوَلَّوا لَدَبَارَ ثُمْ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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام، محلا هم الذين كفروا أنكم عن المسجد الحرام والهدى معكم فوالهدى معكم فني يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ولولا رجال ونساء مؤمنات لم تعلموا لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم منه معرة بغير علم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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 مدر رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا, يبتغون فضلا الله وربنا سماهم في وجوههم من ثر السجود، ذلك مثلهم في التورم، ومثلهم في الجيل كزرع نخرج شطاؤه فأزره فاستغلف. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب يعجب بهم الكفار يعجب